اولائك هم الورثه الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان من شلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم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 نا على ذهاب به لقادرون، فانشأنا لكم به جنات من نخيل وأعشاب، لكم فيها فواكه كثيرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم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 افلا تتقون فقال الملغ الذين كفروا من قومه ما هابا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله ل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 قال رب انصرني بما كذبون 118. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردتنا فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، فسلك فيها وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا.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 مبارك وانت خير المنزلين ان في ذلك لايات وان كنا لمبتلين ثم انشانا من بعدين قرنا اخرين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 مثلكم يأكلون مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسعون أيعدكم أن انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 واتى الرسول ها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا وسلطان مبين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 واحدا وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 الا قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون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 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ بُرِّ لَلَجُّوا فِي يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقدون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وحراما أئنا ما لم لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين كل الأرض ومن فيها إن كل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 قُلْ من بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قُلْ فَأَنَّا تسحرون بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ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 ورائهم بردخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 نَافٍ فِي اللَّهِ وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمين فَاتَّخَذْتُمُهُمْ سَخْرِيًا حَتَّى أَنْشَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالم قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق